ذهب معدنك في عيني ويا عز الطلب معدنك يغنيني في هذا الكون عن كسب الحلي لو يزعل العالم بتبقى في نظر عيني ذهب يوم المعادن مصلحت الايام تطليها طلي ذهب ذهب معدنك في عيني ويا عز الطلب هذا الكون عن كسب الحليب لو يزعل العالم بتبقى في نظر عيني يكذهب يوم المعادن مصلحت العيام تطليها طلي. غالق نكش السومري اللي وسط قلب كتب كل ما خفق قلبي يطير قلبي الطاهر لك حما من بابي. مقلة عيوني وغطاك كل رمشي غطاك وفرش هارون الرشيد المخملي وحساس قلبي ابجر الشدة في حبك كذب كصم صخر جابه الوادي وحد من علي يلي تنام طب المشيد المخملي وحساس قلبي أبجار الشداد في حبك هذب كصم صخر جابه الوادي وحذر من عدو ZED حاجة تشتاج جسمي على شب الحطب واحتاج لك حاجة تبدول النجم ضاع ورحلي يا كل حاجاتي بهذا الكون انا عندي طلب ما املكك لكن تعطيني عهد تبقائلي احتاج لك حاجة تشتاج جسمي على شب الحطب واحتاج لك حاجة تبدو للنجم ضاع وروح علي يا كل حاجاتي بهذا الكون انا عندي طلب ما املكك لكن تعطيني عهد تبقائلي يا صوتك اللي بداخلي في حسبة شواقي لعب لبيه يا بحة تحبال الشوق يا يا صوتك اللي بداخلي في حسبة اشواقي لعب لبه يا بحات حبال الشوق يا مش تاقلي واذا جبرني الوقت في حبك انا اختار الصعب لن الذهب يبقى ذهب ولن الحلي تبقى حلي